انزل ايه ولاكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا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 مَ شَئَِّ أُ لِلهُ وَمَ شَأَّ يَعَهُ على صِاطٍِ مُستَقم قُلْ أَرَأَيتَكُم إن أَتَابُم م ذاَابُ اللَّ أَأَتَدكُ السَّاع أَغَييرَ اللهَّه تَدعونَ إكُ تُم صَادِقم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 118. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 119. مر سیوں پتہ نل اب پلیش حتى تت پریحم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 وین کر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 لا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلاَ تَقْعُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَآلَكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ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 129. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 120. وكذلك نفصل الآيات ولتستفين سبيل المجرمين 121. قل إني نئيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أُولَٰئِكَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ قِرَدَةً ۖ قَدْ ضَلُّوا إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ